ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبُّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ يَأْلَمُ الَّذِي فِي تَسْتَهْتِيَانِ وقال للذي ظن انه ناج منه اذكرني من عند ربك فانسى الشيطان فانسى الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بالضع سن الله اكبر سميع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر الحمد لله رب العالمين بسم الرحيم ما ربي يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع نجاس وسبع سكلات خضر وسبع سكلات خضر واخر يابسات يا 117. فالملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبون 118. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين 119. وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهم سبع عجاف وسبع سنبنات وسبع سنبنات فطر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُم فَذَرُوهُ فِي سُبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سُدٌّ شِدَادٌ يَأْكُلُ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مما لا تحسنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه واسع الناس وفيه يعصرون الله اكبر ثناء الله لمن حمده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 قَوْتُ نِ بِ فَلَمَّا جَاءَهُ وَسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّاتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ ابْرَاهِيمُ وَالتَّنْ يُوسُفَ عَنْ نفسه قل نحاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص حص الحق أنا راوته عن نفسه وإن وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أكن بالغيب وأني میں ادر نقص انسلو ان نبی إن غفور وہین وا قال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على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 وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اللَّهُ أكبر سَنِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهِ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر